بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سيقوم للشه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 أَسَنُ يُسَّرُهُ لِلْأَسْرَى وَمَنْ نِعْمَ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَوَدَّ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّنَا لَلآخِرَةَ وَالْأُولَى ذوقوا نارًا تذوى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيعذبها الأشقى الذي يكتي ما له يتزكى وما لأحد أن يذهو من نعمة تجزى إلا بتقع وجه رب الأعلى ولا يرضى.